قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ آه إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 قل أَرَأَيْتَكُمْ إِن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصْدَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.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 وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 قل لست عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أَلِيمٌ بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله بعد هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون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 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أُحِبُّ الآفلين فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي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 إني بريء مما تشركون إِنِّي وجهت وجهي للذي فطر السماوات وَالْأَرْضَ حنيفا وما أَنَا من المشركين وحاجه قومه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 ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون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 ان كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوءه فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين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 ومن قال سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ ترى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى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 وَإِن تطع أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يضلوك عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يتبعون إِلَّا الظن وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إِن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين وما لكم أَلَّا تَأْكُلُوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا ليضلون بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بالمعتدين وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاء آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذَكَرَين حَرَمَ أَمِ الأُنْثَيَين أَمْ أَشْتَمَالَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَين نبئوني بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم عَلَيْهِ عليه أرحام الأنثيين كُنْتُمْ كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 وَإِنَّهُ لغفور رحيم صدق الله العظيم